غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا ن ح ن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا ل ل ح ي ا ة غرباء ولغير الله لا نحن ا ل ج ب ا ه غرباء وارتقيناها شعارا ل ل ح ي ا ة إ ن تسل ع ن ا ف إ ن ا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب ا ل أ ب ا ء ان تسل عنا فانا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الاباء لنبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لنبالي بالقيود بل سننظر الحلود ونجاهد ل ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا ا ل أ ح ر ا ر في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياه ة غرباء ولغير لا هلا نحن ا ل ج ب ا ه غ ر ب و ر ل س ي ن ا ش ع ا ا ر ل ل ح ي ا ل ا ن س ل ا ن ب ا ل ي ب اسماء ل الله د و م ا دربنا درب ا ل أ ب ا ء ان تسل عنا فانا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب ا ل أ ب ا ء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا ص و د ا في كتاب الله نتلوه صباحا وامسى كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا وامسى غرباء غرباء غرباء غرباء غربا غربا غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجدار غرباء وارتضيناها شعارا للحياه ة غ ر ب ا ولغير ا ل ل ه لا نحن ا ل ج ب ا ه غ ر ب ا ء ه ذات مضمون ا ج ت م ا ح ي ا ة